يا ترى ما هو التغيير اللي حصل يا سميه؟ اكيد انا عارفه انا لازم اتجوزي اسبوع كبيره طيب راضيه كرايه راضيه انا لازم اروح اتغير واخده مساعدين ما انت عاوز تشعري تعاد يرجع لي زي الهنا ما الكراتيت اللي كل الكراتيت اللي معاه اصلا حتى الكراتيت اللي زميني خالص الكراتيت وايه اللي هي في نوعين في نوع من الامبريش لا ينتهي عن البوليمر اكثر يلا دي اول مره كده ديسكونتير قدامك الجديد كان الموضوع قوي بقولك لو انت بتبص على القرنيه لقيت ان في امواج دي امواج هو ده وقع ده مش مغش مجرد خدش في القرنيه دي فورميال اب جاي جاي عاده ده الامريز اللي بتسميه اقل غير عميق لازم ياخد معاه امن برضم من الدكتور السوبرفيشال برضم من ده ده هو مين هو مدرس لغات في مدرسة صحيح والقرن اقترحوا عن ايه زي ما انت قلت الاول الاول القول ده غلط ده هو انت ده قانوني about that. That's a good اللوكال بريدروديكت اللي هو قبل ما نشرح اللوكال بريدروديكت فاكتور عايزين نشرح حاجه حاجات ربنا خلق <تصفيق> النظريه في التجاري اول حاجه بتاعه النظريه هي ال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 كل اثار الاورجانزم اللي بتعدي من الحنده في هي بقى الجمهوريه فييريا اللي جلها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 ابريزا ابريزا يبقى الابريزا ده <متحدث> لوكال ما بيحصلش تمام قول لي ايه الناس اللي تحت واحد على في كارتات كده اقدر كنت دي بوزا فلنس من واحدة عنا، عنا إنتشل هينيكي نتش، داعرسة، عروس، تيجي وتصير كنت فلنسنا وين أو كنت فلنس معين في عيني، دي حاجه بريد دي الشين سوبر كلين بتاع بتاع يعني كنت كده ببلاش البخله المحرومه يعني كنت كده قلت انا بقى كنت كنت بتجرع في الشارع وكده ماشي يا جماعه ببلاش البخله المحرومه هنا الزياده طعمه طعمه اختار كلتك اللي في لا شمع شمع تضع اللب على حكم على حكم الدنيا الدنيا ما بيجي مئة سنة تقول تقول تقول ما هذا الصورة يا أخي إذا يقول ترسل هذا هذا مالش مالش مالش قادم قادم إذا يقول فبجد هذا ناس من أنت من بجد أنا أنا نحن نحن بيه نحن بيه كنت بنصح عاجز أنا عاجز عايز يسليك حرام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بيتا في طاقه باور بيتا في طاقه طيارات جاي طب ماشي يا جماعه يبقى ايه بيتين عباره عن اقلش اريش اريش النبات اريش النبات لو تعمل ريبرتنج باك بيجيب لي كل الايه طب طب يعني كل الايه يعني كل Kiitos. يعني العيال والنور انت ايه اللي يحصل صح والله لما رجعت أول مرة الأول كمان الكورنيا أصلًا اللي سكت من جنب النعيم برياح. نعم نعم. بوشر بوشر اللي العين ما بيعرف. نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم. Tämä on niin, että يلا يلا قال لك اي دكايه بقى كل اهو قال لك بقى قال لي هاتك ده بتدردشوا هوس بايدك الساعات وانت على الكاميرى بحط لك بلوريه وتلفيه وش جل ولا حاجه بتجرب لوحدك تجرب لوحديه ولا يجيب لا لانه ده قال ان فاجئني البسيه اكثر والايه باسم كل فيروس يعني ايه يعني يعني بتاعك يا دكتور يا عالم صباح الخير مستر الكريسي حد كان عليك كل صندوق <تصفيق> عامل خطهات الجديده بتاع الكود الاول اتفقنا قال لي يا عالم قال له بص tai vaihdettiin doch on und da kriegen das passt so